سوره التحريم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي لما تحرم ما حل الله لك بتغيير مرضات ازواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحله ايمانكم والله مولاكم وهو العليم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 والملا ئكة بعد ذلك ظهير عسى ربه ان تلقكن ان يبدلهم ازواجا ان يبدله ازواجا خيرا من كن مسلمات مسلمات ثائبات عابدات سائحات ثيبات ثيبات وابكار يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها النار 109. عليها ملائكة غناظ شداد 110. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون 111. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا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 والمنافقين واغلظ عليهم وماواهم جهنم وبئس المصير برب الله مثل للذين كفروا رات نوحا وامرأته وط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا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 117. ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين 118. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين